الجمعة طبعا رجاء هفتيا الاسبوعين رجاء هفتيا الاسبوعين إنه فبي يوم الجمعه الجمعة. خربة هيك رجاء أنا أكتبها عن بريمة صلى الله عليه وسلم. عيد ما بصرمانه هم أسبوعك أبايا. يعني هيك العيادات بصرمانات كعيد رمضانية ويا دي قربانية وحجية وفعيدش كم أسبوعك يعني. كيوم الجمعة. ويرجع أبو عميم. قادم يشيك لي. يرجع أبو عميم يبي يبحث ده إن دري ده بترجع يا متى بترجع الجمعة ده وقالت لهم ان هناك عباده في السنه التي تتمكن <تصفيق> من العباده الى العباده الى العباده الى العباده الى العباده الى العباده الى العباده الى العباده الى العباده الى العباده الى العباده ترجمة نهاية سورة تقهاتي بناغه چه؟ جمعه يوم الجمعه يعني بس الله عليه وسلم بيشت اب رجاء الجمعه بماء يعني بأمته منه وصبحش بحث شمبيه بكيه جيو. جيه و بشت الانجيش رجاء الشمبي بكيه بفلا يعني رجاء همه قدرته بماء هاتي چونك هر دوكات شكر جي وفلا اختلفوا اه, آه. إيمان بيننا إنا باري بيننا الدينات شون باري بيشتنيتنا وخدو بحمدا سال الله عليه وسلم وبيحمد وابد موتين عليه الصلاة والسلام بلندي هو أفنى وقسمته وافرجه أما رب عميق لا قسمته وما تبيهم بري سال الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أبشئك الواسرة بداس بدكان بتسبيح الله يعني هناك سورة ما الذي أسرى بعبده سبح لله ما في السماوات والأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما شيء الواسطة فيهن داس بدكتم وما إيه خانت برينكم فاشيا ده هي يا رب العالمين بيجي التسبيحات أخوتكن يعني بجن سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ما التسبيحاتش وسبحان اللهش معنا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 هل يمكن هر يكون هناك حركة نبيت وكي برا وكي دورا وكي واشتانا همو جدكن همو جدك تسبحات رب العالمين و همو بجند رب العالمين يبي كيماتيه وبي عيبه الملكي بو تسبحات رب العالمين يتكن جمكي رب العالمين ملكه همو اف مخنوقاتنا ويا چاكرين و همو ملكي وينا و بیده سرات سروانه همه هید. کیف اخوال ای که چشتکه چند کرده ولی کند. چشتک بر شیانه توی و بیده سراته خلاص نابید. و ناشته داره بر هنده تزبیحات رو بید کند. بس اوه به عیبیه به کماتیه کامل بس عرب العالمینه. هنده افشته همه چد کند. همه تزبیحات رو عرب العالمینه درن. و همه وقته کش. رفظانه هم بری نوکه تزبیحاتی ها کرید القدوس، قدوس، بو تزبيح رب العالمين كان، شونك أفش نافك رب العالمين يا. القدوس، أكن نافد العالمين يعني أبا، كذا كج يعني قد شو عيب وشو ذات رب العالمين إيدانيا، ناف صفات إيدانيا، ناف شو إيدانيا، أدناف نافد عيب القدوس. وهو يش يكب رب العالمين يعني يبه عيبه و يبه كيماتيه و يكامله بل هنده همو جتك چه تكت تسبحات رب العالمين يتكت العزيزي همش نوفه سيه يا رب العالمين نوفه آيات دهاتي رب العالمين همو قاوه او يسر كفتيه يه و کس نشد خراب يبگه هنده الحكيمي او نوفه چاريه که هموش تا که جه خود دانای و چیسته که چنان یا بیشون همش تا که چه کری اینلا حکمت او باشیه کپهایی هر امره که داد اینلا وی امری حکمت او باشیه تدهایی تجربه امرت رابع العالمینه ظلم و خرابیه دنیا هر حکم که دانای نه فرآن و سنته دار اینلا وی حکمی باشیبو ما تدهایی و توییا هم دیپشی نعماتی پیل کن. شونك رب العالمين حكيمة. بار هما وبر نوفة دي وصفات ديش هم جتاك تشكت تزبيحات رب العالمية دي. شونك تش صفات درستية وكمالية همو يناف رب العالمية ده وشو كيماتي وعيب وبس او مستحق فيهن ديه كو تزبيحات بوية سبحان الله بس او يبي كيماتيه بس او يبي عيبه. هو الذي بعث في الاميين رسولا. شونك رب العالميني رحسين العالمين كراب العالمين مليكة يبقى كماتي بعيبة موجب هم مجتهد رب العالمين إلا حكمته باشيو عدالته حقيات رهيب رب العالمين هو يعني هر رب العالمين بسخوا الذي بعث في هيك رب العالمين هيك العالمين هيك العالمين هم بعث في الأمين رسولا بعث هنادي يهنأتي في الأميينة أي هذا بحسي عربية. الأمي او الذي لا يقرأ ولا يكتب هنا فخنيت هنا الأمي بود عربوش أمي، çünkü أغلب الو أغلب الو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 يعني هاي في ناجره بسناها ونجره سيها مصدر ما بيانبالي صلى الله عليه وسلم بقوتي أف صفتا ونيا بو في أمتك أمت عربا رب العالمين إثبات کر كأممييتا أممييت يا نودي يعني بخاندنو نوويسين نوويسين نوويكين بو ويهاتش وآ والذي بعث في الأممين رسولا يقول يا الأممين بجنا عربا نبال هنده كأخاندنو بخاندنو أما چونك رب العالمين چو كتاب بغرينا فيه يوان او كتابو برينوكا نوفو دنا ما بوكي جوفلا جوفلا كتبيت وان اوف ذا موبل وا دزبداو بس كتبكا ما بو اما ناف عربادا اني ك دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام تقول هي ربو بري بي امبر بيس الله عليه والسلام نوفو د كنا ما بو حدو بدر ك دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام او شو كتب كتاب ما بو يا شيخ رب العالمين ابراهيم شدي والصحف ابراهيم ابراهيم الصحفيه بس وقته پیانبر هاتي الله عليه وسلم أمين و بالی پیانبالی هبا نمو بول في امیين به معنوه اجواد گلید و افا كیماتی نیا بوکه معنو اونیا كیماتی بید بوکه بو عرب و و یا اغلب بس هبو نیش و نیا امی بو و چش اکر هزار بیت شعری بل بو هبو ناف عرب وره. هابون آن نبود، هم و مشهور بودن اونمی بو، یعنی تو شجاعت بوی نازنی، وای خنده، نه، و نازنی بنی استدیش، ولی وقتی دیче بو، شعر بو. یکی بود یکی عبدالله بن عباس، یکی بود، یه تفته به ادلبی موجود بوده، یک جا بجمن همو برکت. به ایند، یک کلمه لیچی که. ل خالد افتى بيت الشعرى إيج جورج من هؤلاء بنامنهم وشذكر، بعند الأمّة هذا بنامشور وبشئ، المشور في الشعر مزيرة كيا ونья يعني الذكاء الكزيرة كيا وقال لكو شعبو، قال لكو زورهم، هو الذي بعث في الأمين رسولا، يعني رب العالمين بقي بامي بعرب بعمرك يفركلي رسولا إراء شهاتي نكرائها تي، نكران يرسول كشيء، بعمرك كشيء. هي عميه هي هيي و بونه رسول نكيره سيده هاروك رسول نبي نك رسول نكراهتي سيده يعني بيغنبلك نكراه یعنی دبزانن اف به حمبدا جالکی چیه؟ جالکی با قدره، جالکی موازنه. فهیتی ویندی اهمیش قدری بگرند، اهمیتی بگن، اهم کنپیش وای خوب، دوای خوب. و معنی آن یهش یعنی پیامبصیالله و علیه و سلم بس بو امیه و با عربی هاتی هلا ت. و اینه لذیکر لک و لقومیک. ابراهیم این آیه تقدرش بود. یا محمد صلی الله علیه و سلم اف قرآنه بیلهات نفیا و رئیب ون جدیات کات بوتا و معنافه دنيا معنافه دنيا يعني بقاوم الدينيه اونيه ما بو هما قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا بيقام بس الله عليه السلام رسالوي بياموي بوكي وما مخلكي اما اراد بو چونكي فضل وباشي سروا هما بترف رب العالمين بيقام بس الله عليه السلام ناف عربده هناد ناف اميه دهنار چونكي فضل وباشيه بيانبري يعني اف فضل وابواشيه سروا بكلكي اخي ما شكرا ربي العالمين على ميني بيغامل البون بروفو عافاك راك الله وسلم أريء وها بو والذي بعث في الأميين رسولا منهم، رحمه الله. يعني أربعة أمين هناك ناف أمي ناف منهم يعني إيك من العربي يادويش يعني أميجبو كيوه. طبعا أميجاد ونيا عيبة كماتية بمرودي. يعني مر في بوج الله می‌بینه امی. از آنم. بو بس بو اگودیه. بوندگوی تایوانی که لیاقت خرده و لیاقت بونو و کدینه دادم. همون نزدیم. سریم. تو میگیشین قوی زود نزدیم با خود نباد. تمامی پزشکان دارن به همیشه بی. تا عاد میشنازد. سردار. به اون دیار داره. کار و کیه زکت رو با خودم. آخیرم. یعنی امروز بعدش تو زکت آه، والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فهند نسبة إلى الأمي. يعني شو طب أول ذكي ديرك أخويا؟ وني أعتقد لو ذكي ديرك أخو تتدري من رزاند وخليني هو أبا حتى <Julia> أمي. تمام أبا عيبة الله عليه وسلم. معجزه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون طبعا العالم بيشتبه عن صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم تباري اف وحي مكتوب كل صلاه النافقه وميخذها هو ماتوت ناسي نك تشتكني فيسي لا تزاني بن فيسي هنا تزاني واخيني يعني تزاني واخاندن هنا تزاني نفيسي يعني توي جيه امي بويه اذا لاطاب المقطلون كاس اف اخ الله عليه وسلم كنسيش يا محمد صلى الله عليه وسلم اف قرانا الله وسلم بس لالي فرانكاسيتكاب يلا صار هو لالي فرانكاسين خواند ابي يبو بودي برهند انا على لالي اميات بفي عمل تشمو صلى الله عليه وسلم عجيزا بو نيت كاسناش يا هما هو لالي خولد رودين كسل واردت چونك محمد الله عليه وسلم نف و نا نبسي ونا مرد به یکوره نخنید نزاعید و خنید او نزاعید بنویستیش باز چیستی چه کلی؟ دیگر کی زن عیوبی خاطی با چیا؟ یکوره و نه عالم با چیا؟ یکوره نه نزاعید و خنید تو بنویسی عیب بنویسین هیچ باز نه نزاعید و خنید فتواده علم نیت تو آرده تو امیربای کورا و نیا را که که فرد بیه و فرد کیه و نیا چیو بچه خوده و عالم. اما بو پیامبری صلی الله علیه و سلم نخواندن و نبخواندن. بو پیامبری صلی الله علیه و معجزه بو کی اما بو محافظ یه کی ما تیه. و پیامبری الله علیه و وقت بیش اینا امت امیت نه و متحد امیت بس اما واقعیش چه بو؟ واقعی وی امتی بعوضیان بسیا الله عزیزان به هتی هنوتن. بعوضیان بری بحثیش دیگه دیگه دنیا که هم موجبون اغلب الوه هم افراد که دو هبو امتی دبو بو نباخاندن بو بحثی نیست. اما نخو بعوضیا الله عزیزان محتیاتی اول آیات بودی آخر اقربو. و بعوضیا الله عزیزان میاد امت آخویا هان دایکو چپ کن خوفی را باخ خاندن کن خوفی را باخ خاندن کن میاد محاربا چی آوردی کرد؟ على أبو أمية يوم تذكرن لكن ده لك أسناب يجيء مني أبي عمبرس الله واسمه دفاع <متحدث> ده كذي مني <متحدث> طلب العلم على كل مسلمين خفير كنا خفير كنا هم علم دناش إنه خاندن و خاندونه نبسي نبي إلا إذا كان رأيك دهد يبوتي فرغة سرحة مو كاسكي يبصر ما جميل بيتي جميل يتلو عليهم آياته ربعاميه في غنبرة هناك نعم أفباشيات قل همم خلقي كر ابتعيباتي دقل عربا كر بغنبرة كبقدر يموظن وما تشت كف شت قوته ما يتلو يعني مفد يقرأو تلو يعني قراءه وخواندنا بوش بشنه اقول تلا فلانون فلانا يعني چه کر عين دي چه بس بوش يعني اوش دي ایک چهد کر دي ایک ودخنید اوه تکده بخنید ایک ودی ایک ودی اهو بنام بلی صلى الله عليه وسلم بوما و بو عربا و بو عرباش بوید پشتی و واش بوید پشتی و واهو حتا بوما شادی او قرآن لکه بوما تیتا وخواندن امتین فیل کرن هر باکی کیا محمد صلى الله عليه وس بوی چون کی پیامبری صلی الله سام بو صحابایه بودی، اون صحابا بو طباعیه بودی، طباعیه بو ادباع و طباع او هر وقت یشتی که یشتیم هر وقتی پیامبری بو که بودی، هر وقتی پیامبری بو می بودی صلی الله علیه و آله و سلم. فهند یاتلو 400 بودی یه فقینی. ابادی نوکا یاتلو یعنی یشتد کرد. نوکا و جیراپوش یشتد کرد. یه وقت هم خوب پیامبری صلی الله سام به نوکا و و فقان دیوانیا بو ویجیلو پیامبری چوی صلی الله و سلامونی او جیدی شد چ بس چونکی و نیایی دی و بوی دیه و هر حواتا گشتی همه هر وکی که بومه گوتی هر وکی پیغمبر صلی اللہ وسلم نوکه بومد بشت حتی کنگی حتی ها رجاقی همه دی چون اول وقت صحابال دوه پیغمبری ها گاربی صلی اللہ علیہ وسلم و تابعیاش دوه که ها گاربی چونکی قرآن خر بومه هوی ها دی اعتماد نه سر اعتماد قرآن نبی سانی بیسین وقت بیامبری صلی الله علیه وسلم همون چبو؟ آه سر بدرک نبود چه خدا نبود خراب چه خدا بیامبری صلی الله و سنت کوپی بیامبر شت و خمیدش ماسترین دلیل گل کلمات هایی نانی اما واکنی بیسین چه نوعی؟ نوع نباخند نوع نباخند واکی چه؟ نیبو آه؟ اکنون نیبو چه دیش؟ صلا صلا صلا تو سعی نانی وين انشتقه ابو الصحائيه وخاندنوشيه تشتقيه بسم الله نجريها ومرساها اكون اوف ابيتك تدي كما عاد اللغه بو بیامبلی صلّی الله علیه وسلم سلم بُو ما ایفت خنید و یوزکی و بیامبلی صلّی الله علیه وسلم سلم چیلمت کرد یوزکی هم تزکیه یعنی پاکش کرد. یعنی واژه دانی شم داد. اوه عقیده ما و دلیما بپاکش ببید. و ام دیر که وین الشرکه دیر که وین الكفره دیر که وین النفاق دیر که وین او دشمناتیه واژه دان همه ما دیر که وین و دیر واخلاق خراب دروغ غایبت حسیدیه هفاشتانا همما دير كوين تزكيهم يعني, يعني بس الله عليه وسلم هم قرآن المبادخين وهم هم أخلاق و عقيدة و أخلاق و شوريت كت باكشت كت يعني يالخراب بيشتما قولي كان كن و يالباشيش بكن لفظانين ونيات تزكية يعني فاكش کرنا نفسي العقيدة الخراب و پاكش کرنا اخلاقي وني اخلاق يالخراب لدي قرار و پاکش کردنه عملی عملی خرابله یکونایی بسشود باج بکی، اوه همونو دل کرهت، یا الله دل کرهت، آفرین دوچنده پیامبری الله علیه و سلم. دل کره ای بوم ریکه که بین تلویزیشن الله آغاز ریکونیا طریق تصویر و تزکیه، نه اوه تزکیه چی بده دکره؟ نفس بده دکره؟ نه مروف حکاوة ذکرانه و خینیه حکاوة شدن بکه دیگه لحبتشلهی، پس نزیک آن با عالمی بین نفس دادن و پاکش و آو اذكار و آو ویردهاتی ندانن یه مخالف بنگر چه؟ خاله بنگر قرآن و سنتش. آب ذکر نه فقران سنت دنیا. آب چن مروینا کن؟ آه تزکیه مروینا کن. تزکیه مروینا. اون نقاط بیشتر جهرت چه روزهارد جیه کی دوپتنه؟ و نه چه نویج جماعت و نه چه چیز جونی؟ اشکاف تاکی جیه کی بس نیست که آن قاسپ هو هو هو هو و یان الله الله الله الله. اول اول ذکر دنیا نه قرآن دعوتی نه سنت دعوتی نه. اول چی پنوره دکترن؟ چطور تزکیه پنوره دکتر؟ دو بزن اول چطور تزکیه پیدا کرد نفس مروری پاکش بید، عقیده مروری پاکش بید، دل مروری پاکش بید، این عمل مروری، اخلاق مروری پاکش. بسیار چی دهی؟ بسیار قرآن و سنت دهی. بسیار ویش داره پیامبریم مقدسالله علیه و سلم. اول چطوری همه چی جبلانیا چند دچی بید؟ آه چند عالم و نیامد حلی بنداانو نیامد جملاج تعباش و یهویا و یهویا و نیا چه تزکیه دنیا کات؟ چونکی چه دنیا دلیل گل دنیا؟ نیا و بیام با سال الله واری و سنتی بگید نیا و دیالله المثل و الأعلى نیا نکات دنیای دا؟ آو هاکی ایک ونیابو ما عینا موادکو دیو واتف بینید لونی و, و همه که بس چنکه؟ پاکش نکن. پاکش نکن. دنیای او چیه؟ یا بیشتره؟ بر بینوی آخوش بی، رنگی بی، جوان بی، یا تیر به... نزارم بی، هزار، افسریفته بر هم می‌دهن. نس ما دم آم موادتی دنیا به چنکه؟ هم پاکش کدی بیشتره؟ رنده بیش نبینه بچه با با و اول جوان رنگی بینوید بیشتره. ما دم پاکش چیه؟ ب، پاوه. دنیا؟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 ويقول له حين يعني رب العالمين بجسمه بيامبري هنا واتى صلى الله عليه وسلم بس او ديفش نوويتي هاي تزكيه تدعي فكشناو غو تدعي او عمل بيامبر باشتاو صلى الله عليه وسلم بكن ادي خير تدعي اي قلتانو نكن ابي شر يدعي شربه اشيار بالكوليتيك ويعلمهم الكتابه فبيامبر صلى الله عليه وسلم رب العالمين هنا تي كوماتشيدش ما غير كتونيش ما جات الكتابة, الكتابه يعني القران الكتابه يعني القران يا رب العالمين في عبارة هنودي صلى الله عليه وسلم فيرة شكر فيرة قرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وأنزلنا إليك ذكر لتبين للناس ما نزل إليهم رب العالمين بيشتري عبارة صلى الله عليه وسلم ما بيت قران يا هنودي دو تبو خلك شل كي لتبين للناس دو تبو خلك شل كي وأشكرك يعني أشكرك اديارك يعني قرآن يا رب العالمين وتمو أقيم و پیغمبر هنود یه چه بوچه؟ اول بهش دم کردش تا فنیش کنه. اما علیم تو نمی‌دونی و آت و الله و علیه و سلم. یتوبین الناس یما نزل ایلیم. و مديار کت که آو چت و مهاتی اخوالت. جو تعلیم فرقه. یتلو عليهم آیاتی. یعنی باش بي يعلمهم بيعلّمهم يعني شو كده؟ اه يعني فعلا تفسير كده، فعلا معنويات كده، فعلا كده هو ايش طبعا عمل بيجا. بيعلّمهم الكتابة والحكمة والحكمة يعني والسنة. كان. يعني فعلا قرآن كده وفعلا شو كده؟ السنة هبقو. الحكمة هو العلم النافع. أو علم ايش تذهبين؟ اه فوائدة تذهبين، مفاض مبيت تذهبين. الذي يؤدي إلى العمل النافع. هو علم باش أو يولد وعلم ربيك يكون ربي في فرا شبكه، بس اتفاق السلف يعني سلف صالح حميد متفقا سر بيندي كتشيده والكتاب والحكمة هاد يعني الحكمة معطوف وسر كتابة حموجا بحسيتشي يعني القرآن والسنة يعني بيعن بس الله عليه وسلم ان فرا قرآن كريم وتفسيره وده شوف عملي والحكمة يعني فرا سنة إشكرين سنة خجمات لديار كلي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل يعني هكاف ملوفا كاف أمتاب أو عرب يك أمي بلبي عمبالبي صلى الله عليه وسلم من قبل يعني بلبي عمبالبي لفي ضلال مبين يعني نفطاراتيك أشكراده يعني جلق ضالبه الحمور هكذا العقیده خرافتين عقیده وهابه هم شرک و کفر و خرافات بود بری ایکی بید بری پیانبر بسان الله عبادت داراد کرد یه براد کرد خرمه چه کن خود اخو و نیا و در عبادت ایلی کن وقت برسی بود در خو ایخو چه لی کن؟ در خونه بود یه گلک چلی حال بود؟ نه گلک حاشر نگو گلک بی عقل بود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 هنا رباعين بيجت بري في عم بر بسال الله عليه وسلم هذا ناف كده ناف ضلاله ناف طاريا كيه كده في الله عليه وسلم هذا ناف ويطاريا تي دا رب العالمين سب في عم العالمين الله عليه وسلم الناف فاضل شون كيد جيا عربات كرنا، بتيه كتقولي قران ليس علينا في الأميين سبيل، بتيه أم تشل عربة كان يعني ما له وابين جنت وابين عبد له يعني أو من رؤيت فهذا قبل العالمين پیغمبر هنه اصلا الله علی واسم ناف که ده؟ ناف امیه ده ای واد گوتی منیه افت بقدره و پیغمبر سال الله علی واسم خوش امی بو بجید ده بغا دیار کد که پیغمبراتی که که رب العالمین گل کد کد او او حس کد منیه والالی و افت چونه بون اینا پیغمبر ناف چه ناف واد آوره کد و برچیش بجید ناف واد آوره کد وابو امی بون. بس گل جلد صفاتي الوايد ماشدها هون بهند ربي العالمين نافذة برايكر مشت أكل الوا شو نكي تيجي هشناك جلد أزور هبو ودقتنا وتجي هشنا ما جلد أزور بو ما قلت يا عبد الله بن عباس يومي من هفتة بيت الشعرية كان إيجار من القلب هذا نافذة أزور بو جلد نافع رابضة بهند ربي العالمين برايكر ما تبي عن بس الله وسمش تأكل بيجي ليك هذا شلي كان إيجاد بركان يك شنذ نافذة إيجار هو جلد ودي دیبار کن و بیشتر عقل واج جالک چیبو؟ ای زور بو؟ دیگه اشتبون؟ ناف منیا مسئله عقلیش دار بیشتر آقا جالک جارو نیاد ناف عقلیش دار چیبون؟ ای زور ناف دهانون؟ و بیشتر آوچت تبسره فرص رو میده هاتی که او خرابیبو منیا کرم کرد؟ آوچت ناف سر واده هاتی؟ آو خرابی؟ آو تیج بینه؟ السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اساتوي كرتي اريدك برسين 14 ما شاء الله. خيرتنا. الحمد لله الرحمن الرحيم. مش اول خرابي اول غشتينا ناف دا فورسو رومو او جهنشينا ناف شدا، شي الناف سياسه دا. مش اول ايش تبسري كنا هادغو؟ سري انا وبنا هادغو يعني او يعني اف خرابيا پیشكفنا فورسو رومو نیم که امیش نگاز زانی، ونیا پیش کفنا جیا ونیا ویا اینا جرات چیه ات به هی، باشیت به هی، بس جالک چی شد که هی؟ کم کس نگه نداریم، خویی مبایل نبود، خویی انتدر نبود، خویی تلفظ نبود، کم کس نهون جالکن، جالکن، ونیا آه، یعنی جالک بو چونکی وی پیش کف نیت چیه اخویا هی، ویا جالکش تباشیه هی، بس جالک چی شد هی؟ جالک ويا جلَّ آه جلَّ خرابي وجلَّ زرادي وحياة ده هاي عالم خلاص كر ويا بيرجع بعصير ناف مدر يعني دولة بس المودو كده كورينا نزوجوتي بستو بنس كيلو جمعمون چنین، جا بیشتر ناو فورس رو می‌ده اظهابون، اذراری دواجده نه هبون، واش فیش کاف نامه گله چه داده بود، گله اذرار و خرابی داد، اما ناو کی دنابود، منو جزیره عربی داشته اذنامو برندش بیشتر وقتی بسرمان بین کثیر بیشید، وقتی پیام بس الله سمهاتی بود، بسرمان بین بیشید مدتی کیم چلی وقتن، گله فیش کرد، و شیان عالمه چه لب کن، رهیب ابو بکر. عمار اثمان علیراز بن آخود الهج شرابید و نیا بجت جله جله جوانی و ریکوپیچی چکه خنیفات یا خوره قبل به کی ماتی و نیا بیا و معالج میشه نخواند بو کاسلوانات چبون و نیا کالیت قانونه و نیا واشنده چون افشته نخواند اما چون کی و نیا سر فترات آجوبون یک آکش بونش دویده که هلی سیاست آ فرسورم و مع جوانية وريكوبيكي ونيا طبعا بيشتى تو في قارة عالمية شيان ونيا قبل خوربة بان جبت بيشتى قبل أيك السبب هو بقارة عالمية بيعن بس علاسه من ناف كده فراي كده وناف عربة يعني هندك السبب هبن نوف نوف أم عرب? چنكي خراب ترين كازبن لا ورا بر عالمي <سؤال> بيغه بك لا الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> الله على خير محمد